مَنِ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنْتِقِمُ النُّورِ وَلَوْ كَرِيًا كَافِرُونَ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 يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ان تؤمنون بالله ورسوله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 تحفي الانهاء ومساكن قينبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن طائفه غَنِيٌّ إِسْرَاءَ إِلَى وَكَفَرَ طَائِفَة فَأَيْنَ ذَٰلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ